111. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 112. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم 113. كالله لتسألن عما كنتم تفترون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 الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا 119. ليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون